لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤلون من نسائهم تربصوا ارباع اشهر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 ان يكتم ما خلق الله في ارحامه ان كن يؤمنون بالله واليوم الاخر وبعولتهن حق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجاله عليه الدرجه والله عزيز حكيم اطلقوا مرتان فامسكوا بمعروف او تسريح باحسان ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموهن شيئا الا ان خفا الا يقيم ما حدود الله فان خفتم ان لا يقيم ما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به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 111. وطلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون